عبث الوداع بعبره المشتاقي وتحدثت بفم الدموع مآقي ورست على بر الفراق حكاية صيفية تروى إلى الآفاق هبت رياح البين سودا فانقضت تلك الإجازة في ربيع تلاقي فلكم أزاحت عن فؤاد موهن همما ثقيلا محكم الاطباق جمعت شتات الاهل بين ذويهم فإذا الجميع, ببسمة فإذا الجميع ببسمة وعناقي عبث الوداع بعبرة المشتاق، وتحدثت بفم الدموع مآقي ورست على بر الفراق حكاية صيفيه تروى الى الآفات كم أسعدت قلبا حزينا بائسا كم جففت دمعا من الاحداق من الاحداق كم أسعدت قلبا حزينا بائسا كم جففت الدمع من الضحاك واليوم ينتحب القريض وقد جرى نحن اللجيني على الاوراق نحن اللجيني على الوداع بعبرة المشتاقي وتحدثت بفم الدموع مآقي ورست على بر الفراق حكاية صيفية تروى إلى سرت الإجازة مثل برق خاطف وتصرمت ما عاد فيها باقي تمضي السنون كما مضت أيامها نجري إلى أيامنا بسباق وعزاؤنا أن الإجازة مدة والراحة الأخرى على الإطلاق طويت قنات المجد يا صيفيه تمي الورا من نبعها الرقراق طويت قنات المجد يا صيفيه صيفيه تروي الورا من نبعها الرقراق تروي ال بَعِهَا <تصفيق> الرَّقَرَاقِينَ